بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل ذا سجَّ ما ودعك ربك وما قلَّ ولا الآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيماً فأوى ووجدك ضالاً